اللهم <سؤال> نكشنطان الرجيب <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم اللَّهِ بِلِغِينِ قَالُوا مِنْ وكان أَمْرُ اللَّهِ ما كَانَ عَلَى النَّبِي مِنْ حَرَجٍ كِي فَرَضَ الله له سنة الله الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدراً الذين يبلغون بِالْغَيْبِ الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون وَالَّذِينَ إلا بِمَا يا خاب ما كان محمد رسول <تصفيق> الله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما كان محمد أباد أنزل <تصفيق> الله <تصفيق> ولا ال عل م ما <محر> كان <laughs> yeah. ذكر الله بك cha تقولي أخرجكم من الظلماتي وَمَا لَئِكَ تُجْوِ لِيُخْرِجُونَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رحيم What can I do? ونجُسَنا بي الله, الله <تحية> <تحية> يوم ما I'm oh. gone. ت شاید او و مبشر يا اي النبي يا عِيَنِي لِلَّهِ بِإِذْنِهِ وَفِي الرَّجْمِ يَرَا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ لهم من الله فضلاً كبيراً لا تطيع الكافرين والمنافقين ودعهم ولا تطيع. 7 والمنافقين na wa muna وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا يا أيها الذين آمنوا اتسقوا الله وقولوا قولا لكم cùng là cùngú đẹp đã لكم á lâu cùng يطلح لكم أعمالكم ويغفل لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاد فوزا عظيم إنا عرب الأمانة سالس لما أتي والارض فأبين أيه یحملها و منها وحملها حمله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 وكان الله رحورا رحيما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا ذو النون ذو المطمئنين من ربك راضيا ثم يا ايتغان نور عمكم ان نسجي الى ربك رضيت ثم <تصفيق> يا أية هالنفس المطمئنة <تصفيق> يا أية <تصفيق> زُلْمُتُمَ إِنَّا تُرْجِعِي إلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَةً راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قرب بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك لك اقرأ وَالَّذِي كَلَّمَ الرَّجُلَ عَلِمَ مَا بِالْقَلَمِ عَلَّمَ لِلْإِنْسَانِ مَا لَمْ يَعْلَمْ اقْرَأْ باسم رب بِكَ خَلَقَ <تصفيق> إِقْرَأ بِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ إِلَّا مِنْ عَلَقِ نَقْرَأ وَرَبُّكَ کرم الَّذِي علم بالقلم علم الانسان اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرر اقرأ باسم ربك الذي خلق خلقا إنسان من علاق نقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علما إنسان أنا ملمي عالم، كلا إن الإنسان لا يطوف. إلى ربنا جا فدع الله العظيم الفاتح استمعتم إلى مثل الختام لفاضلة المكره الشهير بشرقية الشيخ عبد المعز عبد الله محمود المكره الشهير بكفرة بمسلم